قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 ثُمَّ لَقَاتِيَنَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لا امل ان جهنم منكم اجمعين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 قَالَهُ بِطُوبَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها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 كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ من دون الله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 قُل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن واليس والبغي بغير الحق والاس والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا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 قال لك كل يعفو ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لا اخرا من فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب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 وكذلك نجز الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 لِنَهْتَدِ يَا لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ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 لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ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 ساو كمنا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم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 يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَّنَا فَهَلَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل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 يُغَسِّلُ لَيْلَنَهَا رَأَى طُلُبَهُ خَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 له لبلد ميت فانزلنا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات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 أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سلطان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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استطعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون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 فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلوتكم رساله ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحش فما سبقكم بِهَا من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم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 فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم سعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اولى تعود اول تعود ما في ملتنا قال اولوكن مكارهين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم سعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا سعيبا كأن لم يغنوا فيها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 مِن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا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 قَادِجْ تَكُونُ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ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 مشيرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين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 رَبِّي مُوسى وَهَارُون قَالَ فِرْعَوْن آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ أَهْلَهَا فَسَوْفَ لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبنكم اجمعين قالوا ان الاه ربنا منقلب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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَوَعَدَ نُوحًا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ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 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَحْسَنِهَا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 وَإ يَرَوْ كلُل آيَثِ لَا يُؤمنِنُوا بِهَا وَإَرَو سَبلَ الرُشْدِ لَا يَاتَّخِذُهُ سَبلَ وَإ يَرَوْ سَبلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلَ وَإَرَوْ سَبلَ الغََّ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 ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِيهَا نُسْخَةٌ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 الذي يجدونَهُ مَْكتُوب عندَهُم فِي التَّورَاتِ وَإِجِلِ يَأْمرُرُهُم بالِالْمَعروف يَأمرُرُهُم بالِالْمَعرُوفِ وَيَنهَاهُم عَِ المُمكَرِ وَيحِلُّ لَُ الطَّيباتِ وَيحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْ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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما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 كلوا من طيبات مَا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً وَدُخُل الْ البابَسُجدًا نَغْفِر لَكُمْ خَطِي آاتِكُمْ سَنَزيدُ المُحسنين فَبَددَّلَّ نَظَلَمُ مِنهُم قَوْلًا غَيْرَ الذي قلَ لَم فَأَرسَلناَا عَلَيْهِمْ فَأَسَلْناَا عَلَيهِمْ رجزَم مِنَ السَّماءِ بِمَا كانَوا يَظْلمون وَسألهُمعَ القَريَةِ التي كَت حاضِرة البَحْرِ إذ يعدونَ فيِي السَّبت إذ يَعددونَ فيِي السَّبةِ إذتَأتيهِم حتَانهُم يَومَ سَبتِهِم شُررعى يَومَ سَبتِهِم شُررع وَيَوومَ ل يَسبتتونَ لا تَأتيهِم كَذَلِكَ نَبلَلُهُم بِمَا كانَوا يَفسُقُون.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 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُم مُّصَالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ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 وََّذينَ يُمَّكُونَ بِالكِتابابِ وَأَقامُ الصَّلَتَ إِ لا نُضعُ أَجرَْ المُصِْحم وَإِذْننتَقُنَ الْجَبَ لَ فَووقَهُم كَأَهُ ظُلَّةُ وَظَنُّ أَهُ وَاقِحُ بِهِمْ.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 وَكَذَلِكَُ فَّلُ الْآياتِ وَلعَهُم يَرجِعون وَطْلُ عَلَيهِم نَبََّذ آتَينَاهُ آياتِنَا فَسَلَخَ مِنهَا فَأَتْ بَهُ الشَّيطان فَأَتْبَهُ الشَّيطانُ فَكانَ من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهف فمثله عليه أو تتركه يلهف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 وَمَي يُضلِ الْفَأُولائكَهُمُ الْخاسِرون وَلَ قَدِذَ رَأنَا لِجَهَنَّ مَكَثًِا مِنَ الْ الجِّ وَالإِسِ لَهُم قُلوبُ لاَا يَفقَهُونَ بِهَا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 فَلََّ أَثْقَلَ الدَّعَ وَلهَّهَ رَبَّّهُ مَا لإِن آتَتَنَا صَالِحََّ نَكَُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُ مَا صَالحًا جَعَلَ لَهُ شُرركَأَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْركُون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 ام لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وََّذينَ تَدَعونَ مِن دُونِهِ لاَا يَسْتَطعونَ ن الصَكُمْ وَلَا أَفُسَهُم يصرون وَإِن تَدَعُهُم إلى الهُدَ لَا يَسْمعُ وَتَرهُم يظُرونَ إلَكَ وَهُم لا يُبصِرون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 إنِ الذيينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكبرِونَ عَنْ عبادتِهِ وَيسَِّحونَهُ وَلَهُ يسجدُون.